ん、no. من أهله وناسه مجروح ن وناسه أهله م في مشاعره واحساسه طعم المر م غ ر كاسه صلي للافرح اقابلها, صلي للأفرح أقابلها يا بابا كيرلس تفرج و ج ل ا ن ا يعدلها يا مقلوب حزنت وتغموا وعيونهم بالشر تغموا صل ي أ ع ي ش ويا ل ي اهتموا بالتوبه و ا م ر ي ماجلها ما أ بالتوبه و ا م ر ي ماجلها ما أ يدلو بالمالك وتعدل تانية مالك وحياه تانيه بتعدلها ب ق ل و م ا ل ك وبتعدلها و ح ي ا ة تانيه بتعدلها صلي ع ش ا ن ا يابابا بيرلس تفرد و الهنا يعدلها يا م ن ف س بصلاتك تابوا من خطاياهم خفوا و طبعا صلي إ ل ه ي يفتح بابه يملك روحي نورلها ل يملك روحي نورلها ل تقلوب مالك وابتعدلها وحياه ة نيابة ع د ل ت ل ا وحياة ن ي ا بتعدلها とふらと。